فما الشروط الواجب توافرها في الإمام أو ما صفات الإمام يشترط لصحة الجماعة شروط منها في الإمام الإسلام والبلوغ عند الجمهور في الفرض وبالاتفاق في صلاة الجمعة والعقل والذكوره إذا كان المأمومون ذكورا والقراءة الحسنة إذا كان في المأمومين من يحسنونها والسلامة من الأعذار كالسلس إذا كان المأمومون لا عذر بهم وإذا اختل شرط من هذه الشروط بطلت الجماعة والله أعلم